فقد تكلمنا في الجمعة قبل الماضية عن الصراع الكبير وهو الصراع القائم بين الحق والباطل واليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نتحدث عن ثلة وفئة من أهل الباطل الذين ينشرون الفساد في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون هذه الفئة مهمتها الرئيسية في الحياه هي زعزعة الإسلام واستئصال تعاليمه من شأفتها هذه الثلة من الناس هي فئة المنافقين الذين حذر الله عز وجل منهم ومن أعمالهم ومن مكائدهم ومن تدبيلهم المنافقون هم أخطر فئة على الإسلام وفي أيامنا المعاصرة ظهر المنافقون بكل أشكالهم وبكل أطيافهم يكيدون, يكيدون للإسلام, للإسلام، ويسيئون, ويسيئون إلى الإسلام ويحذرون الناس من الإسلام هؤلاء المنافقون لخطرهم أنزل الله عز وجل سورة, سورة باسمهم سورة بسمهم. بسمهم. وهي سورة المنافقون سورة وقد ذكرهم وقد الله, الله عز وجل في كتابه, كتابه في نحو من ثلاثمائة وأربعين آية في القرآن كله خاصة بالمنافقين القرآن المدني ثلاثون سورة على اختلاف بين أهل العلم ذكر الله المنافقين في سبع عشرة سورة من هذه الثلاثين تحذيرا منهم ولما أنزل الله عز وجل سورة البقرة ذكر ثلاثة أصناف من الناس ذكر المؤمنون المؤمنين ثم ذكر الكافرين ثم ذكر المنافقين فذكر المؤمنين في خمس آيات وذكر الكفار في ثلاث آيات ثم ذكر, ثم ذكر المنافقين في, في ثلاث عشرة آية, آية. آية. آية. آية. تحذيرا, تحذيراً منهم ومن شأنهم, ومن شأنهم. ظهر النفاق, النفاق. أيام, أيام النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام. ومنذ, ومنذ انتشار, انتشار الدعوة, الدعوة الإسلامية وهم, وهم ينشرون الفساد, الفساد في الأرض, في الأرض. والنفاق, والنفاق أيها الإخوة الكرام له صور متعددة وله أنواع كثيرة فقد قسم العلماء النفاق إلى قسمين رئيسي القسم الأول وهو نفاق الاعتقاد أو ما يسمى بنفاق القلب والقسم الثاني هو نفاق العمل أما نفاق الاعتقاد فهو ستة, فهو ستة أنواع, ستة انواع ونفاق, ونفاق العمل خمسة, خمسة أنواع كلها من أنواع, انواع النفاق اولا, أولا أما, اما نفاق الاعتقاد فهي, فهي تكذيب, تكذيب, تكذيب الرسول, الرسول تكذيب ما جاء به الرسول بغض الرسول بغض ما جاء به الرسول المسرة بهزيمة المسلمين وال والفرح المسرة بهزيمة المسلمين والحزن على فوزهم إذا فاز المسلمون غضب وإذا انتصر المسلمون فرحوا هذه الأجناس الستة هي النفاق الاعتقادي وهي موجودة الآن بكثرة أما نفاق العمل فيجمعها حديثان وكلاهما ثابت في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان وقال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر هذه أنواع النفاق ولقد كان صراع المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن أنشأت دعوة الإسلامية في المدين أيها الإخوة الكرام إذا انتشر الإسلام ظهر النفاق وإذا اندثر المسلمون وضعفوا ظهر الكف ولذلك لم يكن هناك نفاق في مكتب لأن الإسلام كان في بداية الدعوة وكان المسلمون ضعفاء فلم يوجد نفاق في مكة وإنما كان الكفر فلما نشر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في المدينة وأصبح للمسلمين دولة وشوك ومنعه ظهر النفاق وفي أيامنا هذه عندما ظهر المسلمون وظهر الإسلاميون على كلامهم وانتشروا وأصبح لهم اسم وصوت وتأثير في القرار ظهر النفاق على أشودهم وبدأ المنافقون يخرجون من جحورهم ويلصقون التهم بالإسلام والإسلام منهم براء سبق وأن قلنا فرق بين الإسلام والمسلمين أما الإسلام فهو دين الله والله عز وجل ناصره والله عز وجل حافظه إلى قيام الساعة أما المسلمون فيضعفون ويقوون بحسب الأزمان والعصور وحسب قوة اعتقادهم في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام وهي غزوة أحد، غزوة المحنة. خرج المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان المنافقون في جيش النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلنون إسلامهم وإن كانت قلوبهم طافحة بالكفر خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي الطريق طريق طريق رجعوا ورجع ابن سلول بثلث الجيش وكان يقرب من ثلاثمائة رجل لماذا رجع المنافقون حتى يؤد إلى هزيمة المسلمين لأنهم لا يريدون للإسلام أن يسون ولا يريدون, ولا, لل... ولا يريدون للإسلام أن ينتشر فراجعوا, فراجعوا من الطريق اعطلاً. فوقف عبد الله بن حرام وهو أبو جابر والد جابر بن عبد الله الأنصاري فوقف عبد الله بن حرام وقال أيها القوم تعالوا, تعالوا. قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا تعالوا مع رسول مع الله, الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو نعلم أنكم ستقو ستقاتلون لقاتلنا معه فأنزل الله عز وجل على نبي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين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 الذين, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو, لو. لو. لو. لو. الذين, الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما, ما, ما, ما قتل قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولما كانت غزوة الأحزان وكان المسلمون يحفرون الخندق الذي أشار, الذي أشار به سلمان, سلمان. ما, كان ما كان مسلم قط يترك, يترك مكانه, مكانه حتى, حتى يستأذن, يستأذن رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. أما المنافقون, المنافقون فكانوا يتسللون لواذة خلصة, خلصة ويتركون خلصة رسول الله, الله صلى الله عليه, صلى عليه وسلم في هذه المحنة فأنزل الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 لأن, لأن طباعهم تغلب عليهم. عليهم وجميعا, وجميعاً نعلم, نعلم أن الطبع غلاب, غلاب. طبع الخزة غلاب. والدناء يغلب عليهم يذكر أن, عقرب, أن عقرب, عقرب أراد أن, أراد أن يعبر نهرا نهر. والعقرب, والعقرب لا, يستطيع لا يستطيع أن يعوم ويسبح فرأى ضدعة فقال, فقال لها العقرب أيها الضفدعة هل, هل تحمليني على ظهرك لأعبر, لأعبر الشاطئ الآخر آخر آخر قالت, قالت وما قالت يؤمنني قالت أنك لن تلدغني لأن العقرب يلدغ ما قال لها أعطيك الأمن والعهد والميثاق ألا ألدغني, ألا ألدغني, ألا ألدغني فوافقت الضفدع فحملت العقرب على ظهرها وفي وسط النهر لدى غهر فوقع العقرب في الماء وبدأت الضفدعة تلتقط أنفاسها الأخيرة فالتفتت إليه وقالت أيها العقرب ما حملك على هذا أنا سأموت وأنت ستغرق وتموت فقال لها أنا أخطأت ولكنه الطبح الطبع غلاب ويذكر أيضا أن نشاتا وجدت ذئبا رضيع ملقى على الأرض فأخذته الشات وربته مع بنتها الشاه الصغير كانت ترضعه وتؤويه وتطعمه فلما كبر الزئب أكل بنتها فأنشدت الشات تقول بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت, وانت لشاتنا, لشاتنا ولد الربيب غذيت بدرجها وربيت فينا فمن انباك فمن أباك ان ابا كذيب اذا كان الطباع طباع سوء فلا, فلا أدب, ادب يفيد ولا اديه سرعان ما ينقلب المنافقون على الاسلام فلما كانت غزلته بني المريسيع. المريسيع. وخرج, وخرج النبي, النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام في أعقاب والأحزاب. الأحزاب حدثت, حدثت مشادة, مشادة بين جهجاه بن سعيد, سعيد الغفار وكان, وكان غلاما لعمر بن الخفار وكان من المهاجرين وبين, وبين سنان, سنان بن يزيد وكان من الأنصار, من الأنصار. فقال, فقال الغفاري, الغفاري ومهاجراه وصرخ, وصرخ الآخر على الأمصار وكان, وكان ابن سلول, سلول عبد الله بن أبي بن سلول, عبي عبي سلول رأس, المنافقين رأس المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا صلح صلح صلح فنظر إليه وقال وهو يقصد المهاجري قال إنما مثلنا ومثلكم يقصد المهاجرين الذين جاءوا من مكة ومنهم رسول الله إنما مثلنا ومثلكم كمثل القائل سم من كلبك يأكل يقصد المسلمين الذين جاءوا من مكة سمناهم وأطعمناهم وجاءوا يأكلوننا ومنهم رسول الله كبرت, كبرت كلمه من تخرج من افواههم أفواه أفواه ثم قال أفواه والله, والله لا رجعنا, رجعنا الى المدينه لا يخرجنا منها, منها, منها الاذل ويقصد, ويقصد بنفسه الاعز ورسول الله الاذل حاشا لله, حاشا, لله حاشا, لله حاشا لله فسمعه زيد بن ارقم فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله مر عبادة بن بيش فانيقتله فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أيقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه معانا بن سلول واحد وجاء بها بصيغة الجمع أصحابه لم يقل أن محمد يقتل صاحبه لأن كلام الناس يزيد وينتشر فقال ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن ابن السمين قال يا قال رسول الله, يا الله إذا كنت قائة الأبي فمرني أنا بقتله قتله. فإنني فإن لا يسرني, يسرني أن أرى قائة الأبي يمشي على الأرض فقال له لا, لا يا عبد الله بل بر أباك وأحسن صحبته في نفس الغزوة غزوة بن المصطلب لما تخلفت عائشة رضي الله عنها والحديث الثابت في الصحيحين لما تخلفت عائشة رضي الله عنها لما فخرت مرطها ورجعت فراها صفوان بن المعطل السلمي الذكواني فاتهمها بن سلول ومن معه بأنها وقعت في الفاحشة مع. وكان حادث الإفك الشهير, الشهير الذي روع, روّع بيت النبوة بسبب هؤلاء, بسبب هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء وظلت عائشة لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل ولا دمع بنو حتى, حتى نزلت براءتها من, من السماء إن الذين جاءوا بالإفك, بالإفك عصبة, عصبة منكم منكم أي منكم أيها المسلمون لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ومن المحن تأتي المنح لكل مرئ منهم ما من الإثم والذي تولى كبره وهو ابن سلول والذي تولى كبره منهم له عذاب ولما كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخرج إلى الغز جاء المنافقون وبنوا مسجدا وقالوا يا رسول الله هذا المسجد وكان مقابل مسجد قبال قالوا يا رسول الله فهذا المسجد بنيناه للضعفاء وكبار السن والذين لا يقدرون أن يذهبوا للمسجد فتعال فصلي معنا فيه دائماً إن يقولوا تسمع لقولهم عندهم الحجج جاهز افتح القنوات الفضائية واجلس إن يقولوا تسمع لقولهم ولتعرفنهم في لحن القوم كما قال الله لنبيه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوم والله يعلم أعمالكم يا رسول الله الضعفاء والكبار بدل أن يصلوا في بيوتهم ويخسروا صلاة الجماعة وصلاة الجماعة خير من الفضل يصلوا هنا فتعال يا رسول صلي قال أجل لكن عندما أعود من الغز عندما يعود من تبوه وهو في الطريق إلى المدينة نزل عليه القرآن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً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 بنيانهم, بنيانهم الذي بنوا ريبة بنيان في, في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم, قلوبهم والله عليم حكيم كذلك المنافقون أصحاب حجج. حجج لما كانوا أيضا كانوا في الأحزاب وفي معمعة الأوقات, الأوقات وفي أعز وفي المحنة قالوا يا رسول الله بيوتنا عورة فتأذى لنا أن نحمي عوراتهم قال الله, الله عز, وجل عز وجل إذ يقول, إذ يقول المنافقون, المنافقون والذين, والذين في قلوبهم مرب, مرب. مرب. مرب. مرب. لما ذكر لما الله عز وجل, عز, وجل عز وجل في سورة, في سورة الأحزاب الحزاب. قالوا إن قالوا بيوتنا عورة. عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون, لا يولون الأجبار, الأجبار. وكان, وكان عهد الله مسؤولا فذكر الله ردا عليهم قل لن ينفعكم, ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت من أو من القتل. القتل لن ينفعكم, لن ينفعكم ذلك. ذلك المنافقون لا ينصلون حقا ولا ينصلون إسلاما ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لا معه. إن معه ولئن قتلتم لننصر النفر, النفر, النفر, النفر. والله, يشهد والله يشهد أنهم لك يديمون لئن لا يخرجون, لا يخرجون معه, معه. ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة, رهبة في صدورهم الله. من الله ذلك, ذلك بأنهم قوم لا يفقهون هؤلاء هم هؤلاء المنافقون هؤلاء. لما كانت, كانت تبوك, تبوك, تبوك, تبوك وكان تبوك الجو حارا تخلفوا, تخلفوا عن رسول الله, رسول الله, الله, الله. وقال, وقال كبيرهم الله لا, تنفروا لا تنفروا في الحق فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر فرد الله عز وجل عليهم قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الخروج في تبوك قال للجد بن قيس الجد بن قيس كان منه فقال النبي له هل لك في الخروج إلى تبوك؟ هل لك في الخروج معنا؟ المسلمون في تبوك كانوا سيخزون بني, بني الأصفر بني الأصفر لهم مرهوم فقال, فقال الجد بن قيس يا محمد, يا محمد أنت تعلم مدى حبي للنساء ونساء بني الأصفر يفتنونني فهل تأذن لي؟ فأذن له رسول الله فنزل جبليل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قصة النفاق قصة كبيرة وفي أيامنا هذا أصبح للنفاق رائحة والله الذي لا, لا إله غيره, غيره. لو, خرجت لو خرجت رائحة النفاق ما نمشي في الطرق حذيفة بن, بن اليمن وأيام النبع السلام سمع رجلا يدعو ويقول, ويقول اللهم أهلك المنافقين, المنافقين. وحذيفة هو الذي كان معه أسماء المنافقين <تصفيق> الذي ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اختلف أهل العلم منهم من قال ثلاثمائة ومنهم من قال سبعون وكان حذيفة يكتم أسماءه فذهب إليه عمر وقال يا حذيفة أستحلفك الله أسماني رسول الله فيه عمر يخشى, عمر يخشى على نفسه النفاق, النفاق. أسماني, أسماني رسول الله في هذه الثلة؟, الثلة قال لا يا عمر حذيفة سمع رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين فقال له حذيفة يا بني والله لو أهلك الله المنافقين لست وحشتم في الطرقات من قلة السالكين أقول قولي هذا واستغفر الله والله الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانت رتقا وقسم بحكمته العبادة فأسعد وأشقى وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى أحمده ولا أقضي له بالحمد حقا أيها الإخوة الكرام لقد جعل الله عز وجل للمنافقين من الجزاء والنكال ما لم يجعله لغيرهم قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع من هم؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألمناكم ألم معكم ألم. معكم. إذا انتصر المسلمون دمون واحدة مش معاكم مش معاكم. فاز الإسلاميون مش إحنا انتخبناكم ما إحنا أعطناكم أصوات هو أنتم فكرين أن أنتم نجاح بعدادكم لا. لا. وانتبه إياك, إياك أن تحيد يميناً, يميناً أو يساو فإن كان للمؤمنين نصيب فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين بلعبوا عليهم فالله يجمع بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين, على المؤمنين سبيل ثم قال ثم تعالى, تعالى إن, إن المنافقين, المنافقين يخادعون, يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة, الصلاة قاموا كسالا كما قال أثقل الصلاة, الصلاة على المنافقين العشاء والفتش, العشاء والفتش. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا, قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الناس. الله, إلا الله إلا قليلا, إلا قليلا مذبذبين, مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أولا أولا ولا أولا أولا أولا ثم, قال ثم, ثم قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار جهنم دركات كما أن النار درجات المنافقون في الدرك الأسفل من النار وأنزل الله عز وجل سورة باسمهم أوضح فيها مكرهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون دخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وقال تعالى رداً على هؤلاء الثلة يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولما ذكر الله عز وجل الذين يفسدون في المجتمعات الإسلامية قال سبحانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أكبر الناس مرضى لقلوبهم المنافقون قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما قالوا نحن إنما مصلحون نحن ندفع على القوانين. على القوانين نحن في دولة القانون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكنهم لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشفعون لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة الذين يصدرون الإشاعات والذين يطيرونها في كل القنوات وفي كل المصادر والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك في إلا قليل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وكتلوا تقتيلا ثم ختم الله عز وجل السورة بقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وقدم النفاق على الشرك لأن خطره أشد ليعذب الله المنافقين, المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, والمشركات ويتوب, ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات, والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً فهذه حلقة من, حلقة, حلقة, حلقة من حلقات الصراع الكبير, الكبير. وهو, وهو القصة طويلة, طويلة والكلام, والكلام فيها, فيها كثير, كثير. كثير. هذه حلقة من مسلسل طويل بين الصراع او في الصراع بين الحق والباطل ايها الاخوه الكرام قبل أن اختم لقائي هذا اذكركم بان شهر رمضان على الابواب فلنستعد له بالتقوى, بالتقوى وبطاعة, وبطاعة الله عز وجل وأذكركم بأن المنافقين يستعدون, المنافقين يستعدون لإفساد صيامنا منا. بما يبثونه, يبثونه من سموم مومن من, مومن من المسلسلات والأفلام والألعاب, والألعاب التي ما أنزل الله عز وجل بها بلسطن فلنستعد لهذا الشهر وكل إنسان منه يسل مصحفه ويجعله قرينه ويقرأ فيه ليلة نهار كان السلف إذا دخل رمضان كانوا يقبلون على كتاب الله عز وجل تلاوة ومدارسة ويذكروا بعضهم بعض فإن هذا الشهر موسم للطاعات وإن كانت الطاعات لا تقتص بموسم ولكنه شهر تكثر فيه النفحات وتكثر فيه الأعمال الإيمانية وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والقرآن سيشفع لك كما أن الصيام سيشفع لك سيشفعان فيك يوم القيامة وإن الله عز وجل من عظم عبادة الصوم فقد اختصه الله عز وجل لنفسه دون غيره من العبادات فقال الله عز وجل في الحديث الإلهي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فلنستعد لهذا له الضيف ولنستعد لهذه له الأيام بالإقبال على كتاب الله عز وجل ولنأخذ استراحة من هذا الهم والغم الذي نعيش فيه ومن هذه الشائعات ومن هذه المغرضات التي تموج بنا كموج البحر نعطي قلوبنا استراحة ونعطي آذاننا استراحة نتلذذ بعبادة الله ونتلذذ بكلام الله عز وجل كما قال عثمان رضي الله عنه والله لو ظهرت قلوبنا لربها ما شبعت من كلام ربها؟ أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اقن الفتن ما ظهر منه وما بطن اللهم إن أحييتنا فأحيينا على الإسلام وإن أمتنا فأمتنا على الإيمان اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وتجاوز عن سياتنا اللهم ارضى عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنى فاء أبي بكل وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أقول خولي هذا وأخلص الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاحة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فَجَعَلَهُ يَهُثَاءً أَحْوَاءً سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَاءً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَاءً ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلن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 Mahada film sohfi ibul rahima wamo sa الله Allah Allah Allah Allah Sami Allah Allah.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 فما يتذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله سمع الله لمن حمده Allah law الله عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجه خالصا نذكر الإخوة في الله بخطبة الجمعة القديمة بأمر الله تبارك وتعالى لفضيلة الشيخ وليد الفضال وجزاكم الله خير